بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيداه وأما بعد فقلنا في أحداث السنة في السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه السنة قدر الله تعالى قتل أبي رافع أبو رافع هو من اليهود الذين كانوا يسكنون خيبر وكانوا يحلقون الناس على قتال المسلمين يقول مصنف فيه كان المحلق لأهل خيبر على حرب المسلمين هو سيدهم أبو رافع واسمه سلام بن أبي الحقيق الملقب بتاج لأهل الحجاز لما كان له من المهارة في التجارة وكان ذا ثروة طائلة كان له مال كثير له ثروة طائلة يعني مال كثير لا حدود له يقلب بها قلوب اليهود كما يريد طبعا هو غني وعنده مال هو يستطيع أن يحرك اليهود وقلوبهم بماله يقول نفعل أو لا نفعل بحسب المال يطيعونه وكان يؤذي المسلمين كثيرا فانتدب له النبي صلى الله عليه وسلم من يقتره انتدب يعني طلب النبي ندبا ليس على سبيل الوجوب من يكفينا أبو رافع فقام له خمسة من الصحابة فأجاب لذلك خمسة رجال هذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الندب من يساعدنا في هذا فجاءه خمسة رجال من الخزر رئيسهم عبد الله بن عتيك رضي الله عنه ليكون هؤلاء الخزرج لماذا فعلوا هذا لماذا لأن محمد بن مسلمة من الأوس وهو الذي قتل من قتل كعب بن الأشر فهمنا فأراد أهل الخزرج أن يكون لهم فضيلة أيضا بقتل بعض المشركين الذين يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب خمسة رجال من الخزرج رئيسهم عبد الله بن عفيق ليكون لهم مثل أجر إخوانهم من الأوس الذين قتلوا كعب بن الأشرف فإن من نعم الله على رسوله أن كان الأوس والخزر يتفاخرون بما يفعلونه من تنفيذ رغبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يفتخرون أنني أطعت النبي صلى الله عليه وسلم في كذا ويفتخر الآخر أنني اجتهدت أكثر منك وفعلت شيئا فلا تعمل الأوس عملا إلا اجتهد الخزرج في مثله فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد أن وصاهم ألا يقتلوا وليدا ولا مرأة النبي صلى الله عليه وسلم يريد رجلا معينا يسبب الفتن ما أمرهم بقتل من لم يذنب فوصاهم ألا يقتلوا وليدا ولا مرأة فساروا حتى أتوا خيبا ذهب هؤلاء الخمسة إلى, إلى خيبر خيبر في جهة الشمال من المدينة في طريق الشام فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سانوا حتى أتوا خيبر قال عبد الله بن عتيك هو أمير المجموعة قال عبد الله يا صحابه مكانكم انتظروا هنا نحن قريبين من خيبر نحن قريبون من خيبر فانتظروا ممكن نغلبها نعم مجادة قال؟, قال لأصحابه مكانكم فإني منطلق للبواب ومتلطف لعلي أدخل إني ماذا؟ قال أنا سانطلق للبواب البواب هو الذي يقف أمام الباب ونحن نعلم أن عادة اليهود وأنا كان في ذلك الزمان مشهورا أنهم يسكنون في حصون مغلقة ولها أبواب يدخلون ويخرجون منها فقال أنا متلطف للبواب سأكلم بلطف حتى أحاول الدخول <تصفيق> لعلي أدخل فأقبل عبد الله بن عتيق حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته تقنع بثوبه مثل غطى به وجهه القناع أو التقنع مثل النقاب للمرأة وهذا كان معروفا عند العرب أيضا يضعون ثيابهم على وجوههم لأنهم في سفرهم يصيبهم الطراب ومثل هذا فكان يغطي وجهه به فتقنع بثوبه واقترب من الباب الوقت وقت مغرب وقت المغرب والناس يعودون من المزارع ومن المتاجر ومن أعمالهم إلى داخل خيبر فذهب عبد الله بن عتيك قريبا من الباب وتقنع بثوبه ووقف في جانب كأنه يقضي حاجته وقد دخل الناس والناس يدخلون وانتهى الوقت فقال البواب فهتف به البواب ادخل يا عبد الله إن كنت تريد الدخول فاني أريد أن أغلق الباب فهمنا فدخل وكمن حتى نام البواب فأخذ المفاتيح وفتح ليسهل له الهرب ثم توجه إلى بيت أبي رافع وصار يفتح الأبواب التي توصل إليه وكلما فتح بابا أغلقه من الداخل حتى انتهى إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله فلم يمكنه تمييزه فنادى يا أبا رافع فقال من فاهوى بالسيف نحو الصوت فلم يغني شيئا وعند ذلك قالت امراته هذا صوت ابن عتيك فقال لها ثكلتك أمك وأين ابن عتيك الآن فعاد عبد الله للنداء مغيرا صوته قائلا ما هذا الصوت الذي نسمعه يا أبا رافع قال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني بالسيف فعمد إليه فضربه ضربة أخرى لم تغن شيئا فتوارى استطرى ثم جاء كالمغيث وغير صوته فوجده مستلقيا على ظهره فوضع السيف في بطنه وتحامل عليه حتى سمع صوت العظم. ثم خرج من البيت وكان نظره ضعيفا فوقع من فوق السلم فانكسرت رجله فعصبها بعمامته ثم انطلق إلى اصحابه وقال النجاه قتل والله يا ابو رافع فانتهوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابسط رجلك مد قدمك الي فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم فكانه لم يشتكها قط وعادت أحسن ما كانت فانظر رعاك الله إلى ما كان عليه المسلمون من استسهال المصاعب ما دامت في رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم هذا عبد الله بن عتيك رضي الله عنه ذهب مع أربعة من أصحابه المجموع خمسة إلى خيبر لقتل هذا الخبيث قال له عبد الله انتظروا هنا وانا ساحاول الدخول وذهب قريبا من الباب غطى وجهه ووقف في جانب طيب كأنه يقضي حاجته كأنه يفعل شيئا والناس يدخلون ولم يبقى أحد فقال البواب وقد راه بعيدا يا فلان يا عبد الله ليس لا يعرفه هكذا يقول لاي شخص يا عبد الله هيا ان كنت تريد الدخول نريد ان نغلق الباب فدخل عبد الله بن عتيك فه واغلق الباب باب خيبر هذا باب المدينه وعبد الله في الداخل فسكن عبد الله وجلس في مكان ينتظر حتى نام البواب فذهب عبد الله وأخذ المفاتيح وفتح باب خيبر لم يذهب إلى أصحابه ويدعوهم بل بدأ يدخل إلى موضع من؟ إلى موضع أبي رافع هو يعرف خيبر وهو قد ذهب إليها من قبل وله ذهاب ورجوع ويعرف بيت أبي رافع يعرف أبا رافع فذهب وهذا صور المدينة حولها وفي الداخل بيوت مختلفة وكل بيت له أيضا سور حوله فهو يفتح الباب ويدخل ثم يغلق خلفه ثم يتقدم حتى وصل إلى مكان عبد الله بن عتيك فدخل في غلفة مظلمة فيها عبد الله وأهله فقال هذا عبد الله بن عتيك فيها أبو رافع وأهله فقال يا أبا رافع فقال أبو رافع المتعجب من هذا في داخل بيته قال من فإذا بعبد الله يرفع السيف ويضرب في موضع الصوت لأن لا يوجد نور والمكان مظلم فضرب بالسيف ضربة شديدة ولكن السيف وقع على الأرض ولم يصب طيب فقالت زوجته ابي رافع هذا صوت عبد الله بن عتيق فقال لها أبو رافع فكلتك وأمك يعني قبحك الله أين نحن وأين أبو وأين عبد الله بن عتيك عبد الله بعيد من هنا فقال عبد الله مرة ثانية مغيرا صوته ما الذي يحدث يا أبا رافع فقال أبا رافع ولم يعرف أنه الشخص الأول قال لأم الويل هناك رجل يحاول قتلي ضربني بالسيف فإذا عبد الله يضرب مرة ثانية في موضع الصوت الذي سمعه يضرب بالسيف ضربة ثانية فلم يصبه أيضا فسكت قليلا والحركة بدأت فجاء فتكلم عبد الله ملتا ثالثا كأنه جاء مغيثا مغيثا يعني سمع الصوت فجاء على الصوت ما الذي يحدث طيب فتحسس فوجد ابا رافع كان نائما مستلقيا على الأرض خوفا من أن يصاب بسيفه فوضع سيفه على صدره وضغط عليه حتى قتله حتى سمع صوت العظم ثم خرج مسرعا والناس بدأوا يستيقظون وبدأوا يشعلون النار ينظرون فخرج عبد الله بن عتي مسرعا وكان عبد الله لا يرى جيدا في الليل كان نظره ضعيفا فزلت قدمه من على السلم فوقع فكسرت قدمه فأخذ عمامته وربط بها قدمه وبدأ يخرج يعني بضعف شيئا فشيئا حتى وصل إلى باب خيبر وخرج منه وذهب إلى أصحابه وهم ينتظرون فقال لهم قُتِل أبو رافع خذوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوه ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جميعا فقص له أن القصة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبصد قدمك مد قدمه ومسح النبي على قدمه فشفاه الله كأنها لم تصب وعادت فهمنا؟ قال فكأنه لم يشتكي قبل وعادت أحسن ما كانت يقول المصنف فانظر رعاك الله انظر حفظك الله إلى ما كان عليه المسلمون من استسهال للمصاعب انظر كيف كانوا يستسهلون الأشياء الصعبة من استسهال للمصاعب ما دامت في إخضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دامت هذه الأشياء الصعبة فيها رضا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه فصة قتل أبي رافع وبعد ذلك كانت سلية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما قتل كعب ولى اليهود مكانه أسير بن لزام لما قتل الكعب بن الأشرف هناك من قبله وضع اليهود أميرا مكانه وهو أسير بن غزام فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يستعلم له خبره طيب أرسل النبي من يتتبع أخباره فجاءت الأخبار بأن أسيرا قال لقومه سأصنع بمحمد ما لم يصنعه أحد قبلي طيب ماذا يفعل قال أسير إلى غطفان أذهب إلى غطفان فأجمعهم لحربي أنا سأجمع غطفان لكتاب محمد صلى الله عليه وسلم وسعى في ذلك فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم له عبد الله بن رواحة الخزرجي في ثلاثين من الأنصار لاستمالته أرسله مع ثلاثين من الأنصار لكي يميلوه إليهم فخرجوا حتى قدموا خيبر. وقالوا لي أسير نحن آمنون حتى نعرف عليك ما جئنا له يعني نحن في أمن يا أسير نحن جئنا إليك نريد أن نكلمك فهل نحن في أمن نحن الآن في بلدك فهل نحن في أمن حتى نتكلم بما نريد قال نعم ولكن لي مثل ذلك وأنا أيضا في أمن منكم فأجابوا ثم عرضوا عليه أن يقدم, أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يترك ما عزم عليه من الحرب يعني تعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم واترك القتال والحرب فيوليه الرسول صلى الله عليه وسلم على خير والنبي يجعله واليا على خير فيعيش أهلها بسلام. فأجاب إلى ذلك وافق على هذا وخرج في ثلاثين يهوديا كل يهودي رضيف لمسلم. طيب خرج في ثلاثين يهوديا وجعل كل واحد من اليهود خلف واحد من المسلمين رضيف له يعني يركب خلفه على حصانه أو جمله ومثل هذا. رضيفه يعني خلفه يركب خلفه. وبينما هم في الطريق نادم أصيد على مجيئه. وأراد التخلص مما فعل بالغدر بمن امنوه فاهوى بيده إلى سيف عبد الله بن رواحة طيب فأمسك بيده سيف عبد الله بن رواحة فقال له عبد الله أغدرا يا عدو الله ثم نزل فيما وضربه بالسيف فأطاح عام فخذه ولم يلبث أنهلك فقام المسلمون على من معهم من اليهود فقتلوهم عن آخرهم وهذه عاقبة الغد <تصفيق> ذهب عبد الله بن رواحة إلى من مع ثلاثين رجلا إلى هذا الخبيث وقال له نحن في أمن حتى نبلغك رسالتنا قال نعم وأنا في أمن منكم أيضا فقالوا نعم فدخلوا عليه فكلموه ونصحوه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعله النبي أميرا على خيبر سيكون سيدا على خيبر ويعيش الناس فيها في أمن فقال موافق طيب فقال تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاهدك على ذلك فخرج ومعه معه ثلاثون من أصحابه جيد كل واحد خلف واحد من المسلمين يحكمون معهم وفي الطريق كأنه ندم على ما فعل في طريقه فكر لماذا فعلت ذلك فهم ثم أمسك بسيف عبد الله بن رواحه حاول أن يأخذ السيف سيف عبد الله فيضربه به فقال له عبد الله وقد انتبه إليه قال اغدرا يا عدو الله أنت تغدر بي نحن أعطينا بعضنا أمنا أنا أعطيتك الأمن فلماذا ثم نزل عبد الله بسيفه بقوة على فخذ من على فخذ هذا الخبيث هذا الخبيث فقطع فخذه قطع رجله ثم تركه فمات على ذلك وقام المسلمون على اليهود الذين معهم فقتلوهم عن آخرهم وهذه عاقبة الغدي أطاح يعني ألقى ألقى عام فخذه يعني رماها بعيدا من شدة الضربة وهم يهود قصة عكل أو عقل وعرينا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شوال جماعة من عكل ومن عرينا فأظهروا الإسلام وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة عمينة ومن قبيلة عكل فأظهروا الإسلام وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا سقاما سقاما يعني كانوا مرضى مصفرة ألوانهم اصفرت ألوانهم تغيرت وجوههم عظيمة بطونهم بطونهم كبيرة منتفخة فلم يوافقهم هواء المدينة يعني حياة المدينة لا تناسبهم والمدينة كانت مشهوره بهذا أن كل شخص ليس منها إذا دخلها يمرض أول ما يدخل يشعر بالمرض وهذا كثير في كل الناس الذين ينتقلون من بلد إلى بلد لم يتعودوا عليها يشعرون ببعض الألام ببعض التعب في البداية <تصفيق> فكانوا صفاما مصفلة الوانهم عظيمة بطونهم فلم يوافقهم هواء المدينة هواء المدينة لم يناسبهم فما جدوا بسبب هذا انتفخت بطونهم أصبحت منتفخة واصفرت وجوههم فذهبوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود من الإبل الذود هو الزوض خمسة من الإبل معها راعن خمسة أو أكثر يسمى ذودا أمر النبي لهم بذوض من الإبل معها راعن وأمرهم باللحوك بها في مرعاها قال اذهبوا إلى هذا المكان هناك مرعا فاكلوا هناك واشربوا من ألبانها وأبوالها واشربوا من لبن هذه الإبل ومن بولها ففعلوا ذهبوا وشربوا ولما تم شفاؤهم جازوا الإحسان كفرا فقتلوا الراعي ومثلوا به لما شفاهم الله تعالى قابلوا الإحسان بالإساء فقتلوا هذا الراعي ليس فقط هذا ومثلوا به قطعوا أنفه قطعوا شفتيه ومثل هذا واستاقوا الإبل وصرقوا الإبل فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل وراءهم كلز بن جابر الفهلي في عشرين فارسا فلحقوا بهم وقبضوا عليهم جميعا ولما جئ بهم إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل بهم كما مثلوا بالراعي فقطعت أيديهم وأجلهم وسملت أعينهم وألكوب الحجرة حتى ماتوا، فهكذا يكون جزاء الخائن الذي لا ينتظر منه صلاحه. وعمل هؤلاء الشريين مما يدل على فساد الأصل وعلى لوم العشيرة. عشيرة لئيمة خبيثة سيئة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن المثلة. لماذا نضالنا في هذا؟ هذه خيانة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من ومن عقل جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام وكانوا بعد ذلك يشعرون بألام ومرض اصفجت وجوههم وانتفخت بطونهم وطلبوا أو شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه علاجا فأمرهم النبي أن يذهبوا إلى إلى بعض إبل الصبقة في مكان عليها راعي هناك راعي يرعاها فأخبروه أنكم جئتم من عندي وطلبوا منه أن تشربوا من لبن هذه الأبل ومع شيء من بولها، فهم فذهبوا وفعلوا ذلك فتم شفاؤهم شفاؤهم الله بهذا. فلما شفوا غدروا فقتلوا من قتلوا راعي وسرقوا الأبل وذهبوا. جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك. فارسل صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة خلفهم فهمنا وهو كرز بن جابر الفهلي في عشرين فارسا فذهبوا فلحقوا بهؤلاء المجرمين وأمسكوهم جميعا وعادوا بهم إلى ماذا عادوا بهم إلى المدينة هؤلاء قتلوا راعي ومثلوا به مثلوا به أخرج عينيه قطعوا أنفه شيء من هذا فأمر النبي صلى الله عليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمثيل بهم قال وهم أحياء اقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف اليد اليمنى مع ججل اليسرى أو العكس اليد اليسرى مع ججل اليمنى اقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف نعم من الكف ثم أمر بعد ذلك بأن تسمل عيونهم أن تفقى عيونهم كما فعلوا في الراعي ثم تركهم في الصحراء لا يرون لا يستطيعون المشي حتى ماتوا وهذا جزاء من وهذا جزاء كل من سعى في الأرض فساده وبعد ذلك جاء أمر من الله تعالى بالنهي عن المثل يعني لا يجوز فعل هذا بالقتل قطع عن فيه أو فقوع عينه مثله بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم صلياً على عمر بن أمية حضن عليه من أهل الشارع نعم. شرير هو الواحد وشريرون وشريرين جواب الذي يفعل الشر جلس أبو صفيان بن حارب يوما في نادي قومه فقال ألا رجل يذهب لمحمد صلى الله عليه وسلم فيقتله بدرا فإنه يمشي بالأسواق هذا محمد صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق هو يعني لا يكون حوله حراسة ليس حوله رجال هو يمشي في السوق فمن يذهب ويقتل محمدا صلى الله عليه وسلم لنستريح منه فتقدم له رجل وتعهد له بما أراد تقدم شخص وأخذ العهد عليه أنه سيفعل فأعطاه أبو سفيان راحلة ونفقة وجهزه لذلك فخرج ذلك الرجل حتى وصل المدينة صبح سادسة من قروجة خرج ووصل إلى المدينة بعده ست ليال من خروجه قال فسأل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل عليه وهو بمسجد بني عبد الأشهر فيما فلما رأىه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الرجل لا يريد غدرا هذا الرجل يبدو عليه أنه كاذب أنه غدر قبل أن يكلمه إن هذا الرجل لا يريد غدله وإن الله مانع أي منه والله تعالى سيمنعني من غدره فذهب لينحني على رسول الله فجذبه سيد بن حضير من إزاله وهنالك سقط الخنجر فندم الرجل على فعلته ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب عمله فصدقه بعد أن توثق من حفظ دمه فقل النبي صلى الله عليه وسلم سبيله فقال والله يا محمد هذا الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان يقول من يذهب إلى محمد فيقتله ونسليح منه فقام رجل وقال أنا أفعل ذلك فأعطاه أبو سفيان مالا وراحلة يلثوها وجهز له زادا طعاما يساعده وانطلق الرجل فلما ذهب إلى المدينة سأل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هو في مسجد لبني عبد الأشهر يعني النبي الآن في هؤلاء القوم في المكان الذي يصلون فيه هم طلبوه لشيء فهو عندهم فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هناك فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال إن هذا الرجل لا يريد خير واضح عليه أنه جاء بالشر لا يريد خيره ولكن الله سيمنعني منه. قال النبي هذا لأصحابه. فهمنا؟ فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد النبي جالسًا وأراد الرجل أن ينحني. ينحني يعني يميل ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخفي في ثيابه خنجرًا. يعني يريد أن يميل ويأخذ الخنجر فيقتل به النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو ينحني إذ قام إليه أسيد بن حضيح رضي الله عنه وشده بعيدا وعندما شده سقط الخنجر الذي كان معه سقط منه فجذبه سيد بن حضيح من ازاله وهناك سقط الخنجر فندم الرجل على فعلته وندم على هذا الفعل ولكن وذهب وحمل السلاح ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فندم على فعلته ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب عمله لماذا فعلت هذا فصدقهم يعني قال لأن أبا سفيان قال كذا وكذا قال صدق فصدقهم بعد أن توثق من حفظ دمه يعني قال أقول لك ولكن لا تقتلني قال قل فتأكد أنه يحفظ, يحفظ دمه فقال هذا الكلام وصدق. فقَلَّ النبي صلى الله عليه وسلم سبيله قال النبي له إذا وهو جاء ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قبض عليه وحقه أن يقتل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عنه خلى سبيله من التخلي يعني تركه ترك سبيله فقال الرجل والله يا محمد ما كنت أخاف الرجال أنا رجل شجاع لا أخاف من الرجال فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي وضعت وضعفت نفسي قال أنا لا أخاف أحدا ولكن لا أدري عندما رأيتك شعرت بالخوف شعرت بضعف النية وضعفت نفسي ثم إنك اطلعت على ما هممت به أنت عرفت ما نويته ومما لم يعلمه أحد وهذا أنا لم اخبر به احدا لم أخبر أحدا بالخطة وأنت قد عرفتها فهذا دليل على أنك ممنوع فعرفت أنك ممنوع ممنوع يعني الله تعالى منعك وحفظك وأنك على حق وأن حزب أبي سفيان هو حزب الشيطان فهمنا هكذا قال ثم أسلم هذا الرجل وعند ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبر بن أمية الضمري وكان رجلا جريعا فاتكا في الجاهلية هو شجاع كان قاتلا ظالما في الجاهلية رضي الله عنه كان رجل الجاهليه فاتكا في الجاهلية وأصحبه برفيق ليقتل أبا سفيان غيلة جزاء اعتدائه النبي صلى الله عليه وسلم نادى النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل من كما فعل أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اختار بعض الصحابة فهمنا أرسل النبي عمر بن أمية الضمري وكان رجلا جليا فاتكا يعني كان قاتلا في الجاهلية وأصحابه غنقيق وقال خذ فلانا خذ واحدا معك وذهب وقتل ابا سفيان كان أبا سفيان هو الذي رتب هذا الأمر إذا أبا وقتل أبا سفيان غيله غيله يعني أيضا بدون أن يعلم غدرا كما هو أرسل جزاء اعتدائه فلما قدم مكة توجها ليطوف بالبيت قبل أن يؤدي ما أرسل له لما ذهب إلى مكة ذهب إلى الكعبة يطوفان بالبيت قبل أن يفعل شيئا عرف فعرف عمرا أحد رجال مكة فهمنا فنظر واحد من الناس إلى عمل فعرفه قال هذا عمرو ابن أمية وهو من الذين أسلموا في المدينة فلماذا جاء هنا قال هذا عمرو ابن أمية ما جاء إلا بشر هو لا يأتي هنا إلا إذا كان هناك شيء ما جاء إلا بشر فلما رأهم عمر قد علموا به لم يجد مناصم من الهرب فاستحب معه رفيقه ورجع إلى المدينة طيب فلما وجد عمل أنهم عرفوه وأنهم شعلوا بوجوده أسرع عمله مع صديقه وخرج من مكة قبل أن يكبض عليهما فاستحب رفيقه ورجع إلى المدينة وكأن الله سبحانه أراد أن يعيش أبو سفيان حتى يسلمه حتى يسلم بيده مفاتيح الكعبة للمسلمين وحتى يعتنق الدين الحنيفية القوي كأن الله سبحانه قدر أن أباس سفيان لا يموت في هذا الوقت وأنه يعيش حتى يسلم مفاتيح الكعبة وأنه يسلم لله رب العالمين يعطنق يعني يؤمن يدخل في هذا الدين وفي هذه السنة في السنة السادسة من الهجرة حدثت غزوة الحديبية وهي تعد من أعظم الأحداث التي حدثت في هذه السنة غزوة الحديبية رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه في سنة السادسة رأى النبي في نومه أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام امنين حالقين رؤوسهم ومقصرين رأى النبي في النوم أنه دخل مكة رأى في نومه أنه دخل مكة وطاف بالبيت هو وأصحابه وكان بعض الصحابة حالقا رأسه وكان بعضهم مقصرا فقط مقصراً يعني شعره قصير وبعضهم حالق رأسه كاملا فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المسلمين بأنه يريد الأورى قال أنا أريد العمرة نحن منذ ست سنوات هنا في المدينة خرجنا من مكة قال أريد العمرة وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى واستنفر النبي الأعراب الذين حول المدينة يكونوا معه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الأعراب من المسلمين ومن غيرهم تعالوا نذهب إلى مكة للعمرة لماذا من من الأعراب أيضا؟ لكي لا يمنعهم المشركون، لكي لا يمنعهم ويقولون هؤلاء مسلمون وهؤلاء أعداء لنا. جمع لهم النبي أشخاصا مختلفين، لكي يكون الأمر ماذا؟ لكي يكون الأمر طبيعيا. ليكون معه حضرة من أن تردهم كلش عن عمرتهم. ولكن هؤلاء الأعراب أبطأ عليه، ولكن الأعراب تأخروا ولم, ولم يذهبوا. مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ظنوا ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا نزلت في ذلك سورة الفتح كما سيأتي فيما النبي صلى الله عليه وسلم رأى في نومه أنه في العمر أنه في مكة يطوف بالبيت فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بذلك ودعاهم. إلى التجهز سنذهب إلى مكة للعمر ثم اجتمع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لا نريد أن يكون الناس جميعا من أهل المدينة نريد أيضا من البدويين ومن العراب الذين هم من خارج المدينة لكي لكي نذهب إلى مكة فلا تصدنا قريش عن البيت لا يقولون نحن من قوم واحدة نحن من المسلمين في المدينة لا يردنا هم هو لا يريد أن تردهم بسبب بأنهم من جنس واحد قال أريد أقوام مختلفين ولكن هؤلاء الأعراض خافوا من الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعلمون ما بين النبي وبين اهل مكة ثم النبي يقول تعالوا معي إلى مكة قالوا سنقتل جميعا لن يعود أحد إذا ذهبنا إلى مكة فنحن الآن في ديارهم هنا صلوبتل ولن يعود أحد حتى إنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعود إذا ذهب إلى هذا في هذا السفر لن يعود وهذا قول المطلق ولكن هؤلاء الأعراب أبطأوا عليه لأنهم ظنوا ألا ينقلب رسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وتخلصوا يعني بدأوا يعتذلون ويتخلصون من النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الكلام يقولون شغلتنا أموالنا واهلنا فاستغفر لنا, لنا كنا مجهولين بالأموال كنا مجهولين بالأهل وهكذا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار خرج النبي بمن معه من الذين كانوا من داخل المدينة من المهاجرين ومن الأنصار تبلغ عدتهم ألفا وخمسمائة تقريبا. هذا جعيسة؟ نعم سورة سورة الفتح. نزلت سورة الفتح بعد هذه ال بعد هذه الأزواة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذاهبا لقتال الأصل هو ذاهب لأداء العمرة كما قلنا. قال وول النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن هم مكتوم وأخرج النبي معه زوجه أم سلمة ونحن كنا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب في سفر أن يقرع بين النساء يستخدم الكرعة بين النساء من تأتي معي فهمنا فكان يختارها ليس باختياره هو بل بالاختراع بينهم فقدر الله أن تكون أم سلمة رضي الله عنها معه في هذا السفر واخرج النبي صلى الله عليه وسلم الهدي الهدي هو الإبل والغنم التي تذبح عند الكعبة وكانوا يضعون عليها علامات خاصة إذا راها راء يعني اذا راها اي شخص وهم يمشون بها علم انهم ذاهبون الى البيت فاخرج النبي الهدي أخذه معه ليعلم الناس أنه لم يات محاربا ولم يكن مع أصحابه شيء من السلاح وأمر المسلمين ألا يحملوا سلاحا سلاح, سلاح القتال إلا السيوف في القرب إلا السيف يضعونه في قرابه يعني لم يلبسوا دروع الحرب ولم يغطوا رؤوسهم بملابس الحرب بمغافر الحرب ولكنهم زهبوا فإن بثيابهم العادية فقط معه سيفه يحمل سيفه في غمده يعني يضعه في غمده لا يرفعه ولا يحملون لمحا ولا يحملون سلاحا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يحمل السيوف مجردة وهو معتمل. لم يقبل النبي أن يحمل سيوفهم في أيديهم بل قال ضعوها في كرابها. الكراب هو بيت السيف هو المكان الذي يوضع السيف في داخله. ولم يقبل النبي أن يرفع صيوفهم وهم داخلون مكة ثم صار الجيش حتى وصل إلى مكان اسمه عصفان فجاءه عينه يخبره أن قريش أجمعت رأيها أن يصد المسلمين عن مكة وصل النبي إلى عصفان فجاء عين للنبي صلى الله عليه وسلم عين يعني رجل يبحث الأخبار فجاء إلى النبي وقال إن كوريشن قد أجمعت رأيها يعني قد اتفقت اتفقت كوريشن أن يصدوا المسلمين عن مكة وأن لا يدخلوها عليهم عنوة أبدا هم قالوا إننا يعني كوريشن جاءها الخبر وجاءها في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم للعمر الأخبار وصلت فهنا وعلمت أن النبي جاء ومعه الهدي ولا يحملون سلاحا ومع ذلك قالت قريش إنه جاء يدخل علينا في بلادنا بالقوة ونحن لن نسمح له أن يدخل بلادنا بالقوة محقا عنوة يعني قوة وتجهزت قريش للحرب وأعدوا خالد بن الوليد في مئتي فارس طليعة لهم ليصدوا المسلمين عن التقدم جهزوا خالد بن الوليد في مئتي فارس يكونون طليعة للجيش طليعة يعني هذه مقدمة فقط يا خالد اذهب مع مئتي فارس وقاتل المسلمين هذه بداية حتى يجتمع الجيش في مع اثنات خلفه وهذا يؤخر المسلمين من التقدم لا يجعلهم يتقدمون الى داخل مكة فهمنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من رجل يأخذ بنا على غير طريقهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم له هدف. هو يريد أن يدخل مكة للعمر والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل حدود مكة. فإذا دخل حدود مكة لم يستطيع أهل مكة قتاله. لم يستطيع قتاله لماذا؟ لأنه دخل في الأرض الحرام والقتال ممنوع هناك. فكانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل حدود مكة. وعلم أن خالدا قد خرج إليه ليمنعه من الاقتراب من مكة القتال خارج مكة ممكن ولكن داخل مكة ما من فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى في القوم في ملمعه من, من المسلمين من رجل يعرف طريقا في الصحراء بعيدة عن طريقه نحن نريد أن ندخل بالجيش من طريق أخرى فهنا بعيدة عن طريق خالد بن الوليد والجالي حتى نصل إلى حدود مكة. فقام قال, قال رجل من أسلم أنا يا رسول الله أنا أعرف طريقا. فصار بهم في طريق وعرة وعرة طريق صعبة ليس طريقا عادية معروفة وهي طريق صعبة وعرة غير مستوية ثم خرج بهم إلى مستوي سهل. خرج بهم بعد ذلك من هذه الطريق الصعبة إلى أجد مستوية سهلة فهمنا مستوى سهل يملك مكة من أسفلها هذا الرجل أخذ المسلمين ومشى بهم في طريق صعبة بين الجبال حتى خرجوا من مكان هذا المكان يأخذهم إلى أجد مستوية سهلة على أبواب مكة من جهة الغرب فهمنا مكة المدينة النبي قادم من المدينة من فوق خرج إليه خالد بن الوليد فضل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة من الجهة الأخرى من أسفل مع المسلمين وخالد يتقدم ويتقدم وينتظر أين المسلمون فلا يجدهم حتى جاءته الأخبار إن المسلمين قد وصلوا أين كنت تفهمني خالد رضي الله عنه تقدمت إذا قدرنا موضع مكة وموجع المدينة في الشمال فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من المدينة من أين يدخل مكة تدخلها من شمالها فهمنا علمت قريشون بذلك ومكة لها حرم لها حدود فهمنا؟ فإذا دخل النبي في حدودها لم يستطع المشركون قتاله، لأن ليس فقط خوفا من الله لأنهم لأن العرب تتكلم عنه هم يصدون الناس عن البيت هم يقاتلون في البلد الحرام فهمنا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل حدود مكة وأرادت قريش أن تمنعه فأرسلت خالدا برجاله يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة فيقاتله خارج مكة ولكن الذي العدد الذي مع خالد 200 ومع النبي 1500 قال قريش هذه بداية أنت تقاتلهم حتى توقفهم فقط ثم يأتي الجيش بعد ذلك حتى نجهز نفسنا ونأتيك بالجيش فخرج خالد رضي الله عنه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه من رجل يعرف طريقا تدخلنا مكة بدون أن نقابل خالدا ورجاله فقال رجل أنا أعرف الطريق فصار الرجل بالمسلمين من طريق أخرى هنا صعبة طريق بين الجبال طريق الحجرية والعدد كبير حتى دخل حتى وصلوا إلى مكان فدخلوا إلى مكة من أسفل وخالد ينتظر المسلمين ينتظر وينتظر حتى جاءت والاخبار إنهم دخلوا فرجع خالد مصلعا إلى جهة الجنوب ينظر ماذا حدث قال فلما رأى خالد ما فعله المسلمون رجع إلى قريش وأخبرهم الخبر لما وجد ذلك رجع بسرعة إلى مكة وأخبرهم أن انتظرت فلما لم يأتي أرسلت العيون وعلمت أنهم تقدموا من هذه الجهة ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اسمه ثانية المرار الثنية هي المكان مرتفع من, من الأرض بركت ناقته فهمنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مكان من الأماكن في الجنوب في داخل حدود مكة بركة الناقه قعدت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فزجروها هيا يضربونها فلم تقم فقال الناس خلأت القصواء خلأت يعني عصد إن القصواء القصواء اسمه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بركة الناقة جلست ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فأراد النبي يريد أن يتقدم إلى داخل مكة ولكن ناقته قعدت فزجر الناس هي, هي يضربونها فلم تقم فقالوا خلأت القصوى يعني عصد هي تعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت لا هذا, هذا الأمر ليس أمرا طبيعيا ما خلأت وما ذاك لها بخلق وهذه ليست طبيعتها هذه ناقتي وأنا أعرفها فهمنا دائما أرملها تطيع فهمنا هذا ليس من الناقة طيب ما هو الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل ال الذي منع الفيل في فيل في أبرها من التقدم إلى الكعبة الفيل كان يمشي ثم وقف ما الذي أوقفه لا يدعون يضربونه لا يريد أن يتقدم قال النبي صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل الذي الله سبحانه الذي منع الفيل في, في من هدم الكعبة هو الذي أوقفها هنا والذي نفس محمد بيده يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تدعوني قريش لخصلة فيها تعظيم, فيها تعظيم حرمات الله إلا أجبتهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء للقتال فقال والله إن قريشا اليوم إذا طلبت مني أي طلب فيه تعظيم لحرمات الله فيه تعظيم للبيت فيه تعظيم لأجل مكة أي طلب تطلبه وفي هذا الطلب تعظيم للبيت وتعظيم لمكه فأنا سأجيبهم إليه ساوافق لا تدعوني كليش لخصلة يعني لصفة لشيء فيها تعظيم لحلمات الله إلا أجبتهم إليها مع أن المسلمين لو قاتلوا أعداءهم في مثل هذا الوقت لظفروا بهم يعني المسلمون 1500 1500 ودخولهم كان أيضا مفاجئا ولو قاتلوا, قاتلوا نصرهم الله تعالى فقد نصرهم الله وكانوا أقل من ذلك فهمنا ولكن الله كف أيدي المسلمين عن كريش وكف أيدي كريش عن المسلمين الله سبحانه قدر أن لا يكون قتالا فالله هو الذي كف كف يعني منع كف الله يد المسلمين عن كوريشن منع الله يد المسلمين من قتال كوريشن وكف أيدي كوريشن عن المسلمين أيضا لكي لا تنهك حرمات البيت تنهك لكي لا تنهك يعني لكي لا تباح لكي لا تفتح أو, أو تصاب حرمة البيت الذي أراد الله أن يكون حرما آمنا يوطد يعني يقوي المسلمون من جميع الأقطار يقوي المسلمون من جميع الأماكن دعائم أخوتهم فيه دعائم الدعامة هي التقوية يعني يزيد المسلمون من قوتهم ومن أخوتهم في هذا البيت فأراد الله تعالى أن يحفظ بيته من هذا القتال ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول أقصى الحديبية يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين تقدموا إلى هذا المكان اسمه الحديبية وانزلوا فيه وهناك في هذا المكان جاء بديل بن ورقاء الخزاعي رسولا من قريش يسأل عن سبب مجيء المسلمين طبعا دخل المسلمون حدود مكة ولا تستطيع قريش قتالهم لماذا دخلوا في في أرض الحرم لا يستطيعون القتال فأرسلت كريش رجلا من عندها هو بديل ابن القاء من قبيلة خزاعة وقالوا ذهب وتكلم معهم فذهب بديل رسولا من عند كريش هو رسول من كريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن سبب مجيء المسلمين فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بمقصده قال أنا جئت لماذا جيتوا للعمرة فلما رجع بديل إلى قريش أخبرهم بذلك قال لهم إنه جاء للعمرة ما جاء لكتال لم يثقوا به لماذا لم يثقوا قالوا أنت من خزاعة وخزاعة كان بينها وبين المسلمين حلف بينهم يعني علاقة كما أن وانتبه جدا إلى هذه قوت خزاعة حلفها بعد هذه السنة مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت قبيلة أخرى اسمها بنو بكر دخلت بنو بكر في حلف قريش وخزاعه وبنو بكر هتان القبيلتان ستكونان سببا في فتح مكة بعد ذلك هذا البودير بن ورقاء من خزاعة لهم علاقات مع المسلمين فلما رجع بديل إلى قليش وقال إن النبي قد جاء للعمرة صلى الله عليه وسلم قالوا لا نحن لا نصدق كلامك أنت من خزاها وبينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم بينك وبينهم علاقة فما كما كانت كذلك لأجداده يعني كما كان ذلك من قبل وقالوا يريد محمد أن يدخل علينا في جنوده معتمراً تسمع العرب أنه قد دخل علينا عنوى وبيننا وبينهم من الحرب ما بيننا والله لا كان هذا أبدا ومنا عين تطرف طيب قالوا هل يريد محمد أن يدخل علينا مع الجنود مع رجاله للعمرة والعرب تسمع في كل مكان تسمع بنا أنه دخل علينا قوة قالوا والله لا يكون هذا ومنا عين تطرف يعني ما دامت عيوننا تتحرك فإننا لن نترك له هذا أبدا عيوننا تطرف يعني تتحرك لن نسمح له بذلك ثم أرسلوا بعد ذلك من حليس بن علقمة سيد الأحابيش والأحابيش هؤلاء جماعات متفرقه من العرب اجتمعت على مصرة كريش هم حلفاء لكريش فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم النبي يعرفهم هو مكي وهو يعرف هؤلاء القوم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادما قال لأصحابه هذا حليس بن علقمة هذا من قوم يعظمون الهدي هذا رجل يحترم البيت ويعظمون الهدي الهدي هو ماذا؟ ما يذبح عند الكعبة ابعثوا في وجهه حتى يراه ابعثوه في وجهه لما رآه النبي قادما قال النبي يعرف الناس ويعرف أحوالهم وهذا أسلوب السياسة أن تعرف مع من تتكلم. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قادما قال هذا رجل من قوم يحترمون البيت ويعظمون الهدي قال لأصحابه قدموا الهدي أنا أريد الهدي أمامه أول شيء يراه, بدي يراه الحليس يرى الهدي أمامه فقدمه وأمر المسلمين بالتلبية لبيك اللهم لبيك يلبون ففعلوا واستقبله الناس يلبون فلما رأى حليس ذلك لم يتكلم لما نظر فقط نظر بعينه لم يسأل بل التفت ورجع مباشرة وقال لكليش ماذا تريدون هؤلاء قوم قدموا لهديا وجاءوا معتمرين كلمتهم ما كلمهم هو فقط نظر إلى الصورة هذه ليست صورة مقاتلين هذه صورة من صورة قوم جاءوا عابدين لله فقال سبحان الله قال حليس سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا يعني لا يمكن أن يمنع هؤلاء عن الحج ثم قال أتحج لخم لخم قبيلة من قبائل العرب وهم مشركون وجذام كذلك وحمير هؤلاء جميعا من جهة اليمن أتحج لخم وجذام وحمير ويمنع عن البيت بن عبد المطلب يأتي الناس من كل مكان من المشركين يحجون وابن عبد المطلب الذي كان أهله هم سادة البيت يمنع هذا لا يكون ثم قال هلكت قريش ورب البيت إن القوم أتوا معتمدين هؤلاء جاءوا للعمرة فلما سمعت قريش منه ذلك قال اجلس إنما أنت عربي لا علم لك بالمكائد أنت رجل بدوي تعيش في الصحراء ليس لك خبرة بالحرب وبالخطط الحربية هذه خطة هو أراد أن يدخل بها مكة ثم أرسلوا علوة ابن مسعود الثقفي سيد أهل الطائف فتوجه إلى رسول الله فهمنا علوة ابن مسعود رجل مقاتل فهمنا وفيه فيه شدة فيه سوء خلق والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك يعرف ما في ما في عنوة من الخلق فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدم عليه وقال يا محمد قد جمعت أوباش الناس يقولون أوباش وأوشاب يعني أنت جمعت ناسا من, من أقل الناس منزلة أنت جمعت الفقراء وكما نقول هنا البوابين وال من هؤلاء الذين تجمعهم قد جمعت أوباش الناس يعني الناس الذين ليس لهم قيمة ثم جئت إلى أهلك وعشيرتك طيب لتفضها بهم أنت جمعت المجرمين والسارقين والخارجين عن, عن قبائلهم وجئت بهم تقاتل قومك هذا كلام من كلام علوه بن مسعود إنها قريش قد خرجت تعاهد الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله والله بها بهؤلاء قد انكشفوا عنك والله يا محمد أنا أعرف هؤلاء الذين جمعتهم الذين ليس لهم قيمة عندما تبدأ الحرب الحقيقية لن تجد واحدا سيهربون كما هربوا من أقوامهم من قبل بها بهؤلاء قد انكشفوا عنك في وقت الشدة سينكشفون يعني يتفرقون عنك فهمنا؟ فنال منه أبو بكر عند ذلك سبه أبو بكر رضي الله عنه سبا فقال نحن ننكشف عنه ويحك يعني كيف تقول هذا نحن ننكشف عنه فهمنا فسبه أبو بكر رضي الله عنه وكان علوه يناقش يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا؟ وهو يريد أن يظهر الكبر فهمنا وكلما تكلم مع النبي كان يمد يده يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا وكان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم رجل كلما مد علوه ابن مسعود يده فإذا بالرجل يضرب يد علوه ابن مسعود يقول كف يدك على رسول الله فهمنا يقرع يده كان المغيرة ابن شعبة يقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يقرع يده إن أراد ذلك كلما مد يده ثم رجع عروته وقد رأى ما يصنع بالرسول أصحابه طيب الكلام مختصر جدا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عروة بن مسعود يفاوضه يناقشه فأراد عروة أن يظهر ماذا أن يظهر عروة أهل مكة وأن يقلل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن شأن أصحابه فقال له أين حسن الخلق أنا رأيتك تجمع اقواما ليست لهم قيمة ثم تأتي إلى بلدك إلى قومك إلى أهلك تقاتلهم بهؤلاء ثم قال والله إنني أرى أنه إذا بدأ القتال فإن هؤلاء يهربون عنك ويتركونك. فسبه أبو بكر رضي الله عنه سبع شديدا وعلوه هو سيد القوم هو سيد في بني في ثقيف من أهل الطائف فتعجب من هذا الذي يسبني فهمنا فالنبي يقول لا تعرف من هو طيب هو يغطي وجهه طيب فكشف وجهه إذا هو أبو بكر رضي الله عنه وأبو بكر كان قد ساعد علوه في الماضي في تجارة وكان علوة في مشكلة واحتاج إلى مساعدة فساعده أبو بكر طيب يعني يا علوة أنت تقول هؤلاء من الناس الذين ليس لهم قيمة انظر هذا واحد منهم وهو ذو فضل عليك لا نقول على غيرك بل عليك فسكت علوا وقال قال له لو ليد لك علي أنت صاحب فضل علي من قمي أنت تفضلت علي في يوم كذا وكذا أنا لا أنسى هذا لو لا يد لك علي لرددتها عليك يعني كنت أسوبك كما سببتني. ولكن هذه بتلك يعني أنت أحسنت إلي وأسأت إلي واحد واحد. ليس لك عندي شيء فإن ولم يستطع أن يلد على أبي بكر لأن أبي بكر كان له فضل عنده وكان كلما تكلم يمد يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برجل يضربه طيب كف يدك على رسول الله فقال من هذا والنبي يقول لا تعرف من هو اكشف وجهه، فكشف فإذا هو المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة هو ابن أخيه ابن أخي علوة فهمنا ابن أخي علوة بن مسعود نظر علوة فسبه سب المغيرة قال أنت هل, هل يعني نحن كنا منظف لك سواتك كنا نرسل لك عورتك أنت ما زلت صغيرا ما الذي جاء بك هنا فهمنا لماذا وقفت هذا الموقف وكان علوة هو الذي ساعد المغيرة بن شعبة في دم كان عليه كان المغيرة قتل شخصا وكان علوة ساعده في دفع الديان فقال علوة من ساعدك من الذي وقف معك؟ فقال له لا تمد يدك على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم جاء وقت الصلاة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء. قال لعلو هذا وقت الصلاة، نصلي ثم نتكلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء ليتوضا فجاءه الصحابة بالماء، واجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما وضع في يد النبي صلى الله عليه وسلم ماءً فمضمض به ثم أخرجه من فمه إذا بالصحابة يتقاتلون على هذا الماء يأخذون منه فيمسحون وجوههم ويتبركون به وعروه يرى هذا وكان مقصودا يعني كان هذا مقصودا وعروة ينظر إلى هذا ثم ناقشه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال عروة لقريش عروة كان يقول للنبي هؤلاء القوم في وقت الجهاد سيتركونك سيهربون من حولك ذهب عروة وقال لقريش إنني دخلت على الملوك في ملكه ذهبت إلى كسرة في ملكه ذهبت إلى قيصر في ملكه فلم أرى أحدا فلم أرى أتباع أحد يعظمونه كما يعظم أتباع محمد محمد يعني أنا ما رأيته قوم كسرة يحترمون كسرة كما رأيت أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يحترمونه والله ما ما طمضمض ما تنخم نخامة إلا تقاتلوا عليها طيب كل يمسح بها وجهه وجلده ولا يلفعون أعينهم في وجهه حلاء منه لا أحد ينظر إليه هكذا يخفضون الرؤوس أمامه ولا أظمهم يتركونه هذا كلام عروى لمن لكريش فلم يقبلوا من عروة أيضا بعد ذلك سهيل بن عمرو كما سيأتي قال هنا رجع عروته وقد رأى ما يصنع بالرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه رأى ما يفعله المسلمون بالنبي لا يتوضع وضوءا إلا كادوا يقتتلون عليه إذا توضع يتقاتلون على ماء الوضوء يتمسحون به وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، ولا يحدون النظر إليه يعني لا ينظرون إلى النبي نظرا مباشرا هكذا نظرا قويا لا يحدون النظر إليه فقال, فقال عروته لأهل مكة والله يا معشر كريش جرت كسر في ملكه وجرت قيصر في عظمته فما رأيت ملكا في قومه مثل محمد في أصحابه ما رأيت ملكا يجتمع عليه قومه كما يفعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معه ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا أنا رأيت قوما لن يتركوه مطلقا لا يسلمونه لكم بسهولة فانظروا لأيكم فإنه عرض عليكم رجدا فاقبلوا ما عرض عليكم إنه يعرض عليكم أمرا جيدا هو جاء, جاء يعتمر ويذهب فاقبلوا منه فهذه نصيحتي لكم فإني لكم ناصح مع أني أخاف أن لا تنصلوا عليه يعني أنا أخاف عليكم أنا أنصحكم لأنني أخاف عليكم أن تقاتلوه فلا تنتصلوا ويكون قد فاز عليكم في بلدكم فرأيي أن تتركوه يدخل للعمران فقالت كريش له لا تتكلم بهذا أسكت. لا تتكلم بهذا الكلام لا نريد لمثل هذا الكلام أن ينتشر أسقط ولكن نرده عامنا ويرجع إلى قابل طيب نحن نوافق ولكن بشروطنا نرده هذه السنة نقول له هذه السنة وتعالى في السنة القادمة فيكون قد دخل مكة بأمرنا يعني دخل به باختيارنا ولا يدخل علينا هكذا بالقوة فهمنا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار عثمان بن عفان رسولا من عنده إلى كريش نحن رأينا بديل بن ورقاء ورأينا الـ الـ رأينا بديل بن ورقاء أولا ثم جاء بعد ذلك حليس بن علقمة سيد الأحابيش ثم جاء بعد ذلك من عروة بن مسعود الثقفي فهمنا والنبي لم يرسل أحدا عند ذلك فكر النبي أن يرسل إليهم رجلا يفاوضهم واختار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر إنني كنت شديدا عليهم وهم يعني أنا لا أصلح لمثل هذا لهذه المناقشة فبيني وبينهم ما هو معلوم ولكنني أرى أن يذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان أكثر لينا وعثمان له قوم ولو عصبية وعثمان لم يكن شديدا عليهم كما كنت شديدا عليهم فالكلام مع عثمان سيكون مقبولا فاخترج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه لكي يناقشهم فدخل عثمان رضي الله عنه مكة قال اختار عثمان بن عفان اختار النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رسولا من عنده إلى قريش حتى يعلمهم مقصده يدخل فيكلمهم ويخبرهم بمقصد النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه وتوجه معه عشرة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة أقاربه ذهب عثمان ومعه عشرة من المسلمين استاذنوا النبي أن يزوروا أقاربهم في داخل مكة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أن يأتي المستضعفين من المؤمنين بمكة فيبشرهم بكرب الفتح النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك مؤمنين أن هناك مؤمنين في داخل مكة ضعفاء لا يستطيعون الهجرة وهم يخفون إيمانهم فأمر النبي عثمان بزيارة هؤلاء المؤمنين يطمئنهم ويبشرهم بأن الله تعالى سيصل لهم قريباً أمره أن يأتي المستضعفين من المؤمنين بمكة فيبشرهم بخرب الفتح وأن الله مظهر دينه فدخل عثمان رضي الله عنه مكة في جوار أبان بن سعيد الأموي عثمان من بني أمية فأرسل إلى أبان بن سعيد هو أموي من قومه من قومه عثمان وطلب أن يدخل مكة في جواره نحن نعرف قصة الجوار أنه يدخل في حمايته في مسؤوليته فبلغ ما حمل دقل عثمان وبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكل فقالوا له إن محمدا لا يدخلها علينا عنوة أبدا إننا لن نتركه يدخلها علينا عنوة يعني بالقوة بالشدة أبدا لا نوافق على هذا طيب وعثمان رضي الله عنه ينظر إلى الكعبة ينظر إلى البيت فقالوا إن أردت أن تطوف بالبيت فتفضل اذهب يا عثمان وطوف بالبيت طوف بالكعبة فطلبوا منه أن يطوف بالبيت فقال عثمان لا اطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع لا, لا, لا اطوف والنبي صلى الله عليه وسلم ممنوع من الطواف ثم انهم حبسوه هم اخروا عثمان عندهم كان يجب يعني بعد هذا الحوالي أن يعود عثمان الى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بالخبر ولكنهم أخروا عثمان ما حبسوه يعني ما وضعوه في السجن حبسوه يعني منعوه من الخروج بأي سبب يعني يتكلمون معه انتظر لكذا ابقى لكذا نفكر في كذا حبسوا عثمان رضي الله عنه أخروه عندهم فشاع عند المسلمين أن عثمان قتل فوصلت اخبار كاذبة بين المسلمين أن المشركين من اهل مكه قتلوا عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع ذلك عندما سمع النبي هذا القول قال لا نبرح حتى نناجزهم الحرب إذا كان عثمان رضي الله عنه قتل فلن نمشي من هنا حتى نقاتل لا بد أن يكون الحرب لأنهم أرسلوا رسلهم إلينا فلم نفعل لهم شيئا فقط ناقشناهم وكلمناهم فقط فكيف نرسل إليهم رسولا فيقترونهم فقال لا نبرح حتى نناجزهم, المو... نناجزهم الحق ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للبيعة على الكتاب قال بايعوني على القتال. فبايعوه تحت شجرة هناك سميت بعد ذلك بشجرة الرضوان لأن الله أنزل أنه رضي عن المؤمنين عندما بايعوا تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فسميت البيعة ببيعة الردوان فهؤلاء بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت أنهم يقاتلون حتى الموت فشاع أمر هذه البيعة في قريش عند ذلك انتشر الخبر ووصلت الأخبار إلى قريش أن النبي سيقاتلهم لأنهم قتلوا عثمان فداخلهم منها رعب عظيم فدخل في قلوبهم خوف شديد وكانوا قد أرسلوا خمسين رجلا عليهم متر زبن عليهم بن حفص ليطوفوا بعسكر المسلمين علهم يصيبون منهم غراء كان بعض كريش ليس كل قريش، بعض أهل مكة أرادوا أن يذهبوا فيسببوا فتنتهم فأرسلوا خمسين رجلا طيب بسلاحهم يقتربون من جيش المسلمين لكي يقتلوا أحدا لكي يسركوا شيئا فتزداد الأمور سواء فتحدث الحرب وتكون الحرب بسبب المسلمين أرسلوا خمسين رجلا عليهم مكرز بن حفص ليطوفوا بعسكر المسلمين لعلهم يصيبون منهم غرر لعلهم يجدون فرصة فيقتلوا من المسلمين احدا أو يأخذوا شيئا ولكن قدر الله أن قبض على الخمسين أخذ المسلمون الخمسين من من المشركين فاثره حارس الجيش محمد بن مسلمة رضي الله عنه أصل الخمسين إلا رئيسهم قد هرب طيب ولما علمت بذلك قريش جاء جمع منهم وبدأوا يناوشون المسلمين حتى أُسر منهم 12 رجلا جاء جماعة أخرى بعد ذلك وبدأ تناوش المسلمين يعني تسبب المشاكل من بعيد فأُسر منهم من المشركين 12 رجلا غير الخمسين الأولين غير الخمسين الأولين فِيمَنَ وقتل من المسلمين واحد جيد ومع ذلك عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم جميعا تركهم جميعا وهم الآن في يده تركهم صلى الله عليه وسلم وعند ذلك طيب خافت كوريش وأرسلت سهيل بن عمر لكي يعقد الصلح مع المسلمين نقف بالذل الله تعالى عند هذا الصلح الذي عقده سعيل رضي الله عنه مع المسلمين وكان مصرحا جزاهم الله خيرا